إن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا وهو السميع العليم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 إنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جاء نصر من ربك لا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 إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشاءة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَيُّ انْكُمْ لَآتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ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 ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا إنا مهلكو اهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينا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 يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون <تصفيق> يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون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 الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمي رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمل ليقولن الله فإن لا يفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقضي الله إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم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 أو لم يروا أن جعلنا حرمًا آمنوا النَّاسُ مِنْ من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُمِنُّ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَم مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَا اليس في جهنم مثوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين